تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى فَتَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَطْمَئِنُّونَ بِمَا آتَاهُم إِنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَضِلُّ لَكِنَّ النَّاسَ لَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نَبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَيرَاءٍ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لحديث لِذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَزَعْتُمْ سَمْعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وراء حجاب كُم أَقُهر لِقُل بِكُمْ وَقُلوا بهِِن وَماَا كانََ لَكمم أَ تُؤذُ رَسُول اللهَّهِ وَلَاأَ تَكِفُ أَزْوَاجَهُ مِ بَعِْهِ أَبَدَ إِ 126. إن ذلكم كان عند الله عظيما 127. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما